إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان قالوا لا تخفق فصمان بغو بعضنا على بعض فاحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشقق واهدنا إلى سما إسراءة إن هذا أخي له تسعة وتسعة جاءت ولي نعجه واحده فقال فقال اكلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثير من الخلطاء وانك كثير من القلطا الى يبغي بعض على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فَوَنَّدَ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذًّا فَحُسْنُ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب